الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا ذَٰلِكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ۖ وَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ أَبَدًا وَأَزْوَٰجُهُمْ يُحْبَرُونَ بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثيرة Quan Min